عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهدته ويروى إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهدته